بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا وما ظل صاحبكم وما هوى ما ظل صاحبكم وما تلك إذن قسمة One of a Allah'a ليجذي الذين أسروا الذي <تصفيق> و